och mm. وَأَصْحِي رَخْتَ إِنَّ اللَّهَ شَكُورٌ عَلِيمٌ ما بيناه للناس وبعد ما بيناه للناس في الكتاب لِلَّذِينَ نَسَوْا وَلَّوْا ضَيَافًا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ عَلَيْكُمْ فأولئك أتوب عليهم وأنته وأهروا رحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر أولئك عَلَيْهِمْ لعنة هَلَا لَهُ قَفْ فَفَوْعَنَّ الصلق السماعات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحث بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من حيابه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذاب وبث فيها قولي ذا وتصريف ان سريفر حيوان صح هذا المستخر السماء والأرض لا تيقوني. من يتخذ من دون الله آلِهَةً يحبونهم لَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ قَدْ أَفْلَحُوا بَلْ لاَ أسد ربا لله إذْ عَلَوْنَا الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا لَبِئْسَ مَا شَرِبُوا مِنْ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَاسْتَقَمُوا بهم الأسباب وقال الذين أَنَّ له أما كَوَتَ فَلَتَبَعُ مِنْهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ تَبَعُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَوَتَ فَلَتَبَعُ وبرقوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم قائدين من النار يا الناس يا أيها الناس كل من ما في الأرض حلال أبو لكم عد مبين. قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع وَمَنْ فَرَّ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَنْ سَلَّى لَن يُعْقَبَ بِمَا لَمْ إِلَّا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كنوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تابدون إنما حرم علي كل ميت دم ولحم الخنزير وما هو إلا وما هو إلا غير الله فمن اضطروا يا ربنا ولا عاد فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ فَوْقَهُ. Pour l'eau, la All في شقاق بعيد، ليس البر أن تقولونكم قبل المشي. تريق والمربي ولكن البيومن آمن. ألم والكتاب والنبي سَوَا عَن مَسْكِنِ وَالْمُنْصِفِينَ وَالْمَنَزِلِ وَالسَّلَامِ إِلَيْنَا عَفْوٌ وأنكم ما استوانت زت في المرونه بها الذين Vi ringer för att få att ta hand عفي له من أخي شيء فاستباع بالمعروف فاستباع بالمعروف وأداء تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير إن ترك خير للوصية للواقع المتقين. فما بدله بعد ما سمعه فان